اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بل والسلامة من كل إثن والفوز بالجنة والفوز بال